وكانوا يقولون أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظابا أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم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 في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وَأَمَّا إن كان من أَصْحَابِ اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم